ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م للعلوم ا ل ا هو ا ل ح ي ا ل ق ي و م نزل ل ع ي ك ا ل ك ت ا ب ب ا ل ح ق م ص د ق ا ل م ا ب ي ن يديه و أ ى من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. ان ل ل ت و و ر ا ا الذين س و أ الفرقان ا ل إن كفروا ب آ ي ا ت الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن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 آ ي ه في فئتين التقتا فئه تقاتل في سبيل الله و أ خ ر ى ك ا ف ر ة ترونهم مثليهم ر أ ي العين والله يويد بنصره من يشاء إ ن في ذلك ل ع ب ر ة ل أ و ل ي ا ل أ ب ص ا ر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير و المقنطره من الذهب و ا ل ف ض ة والخيل ا ل م س و م ة والانعام والحرث ذلك متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا والله عنده حسن الماب قل هنبئكم بخير من ذ ل ك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج م طهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا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 و أ و ل و ع ه النابلسي ا ق ل ا إ ل ه إلا ا هو ع ز ز ي ا ل ح ك ي م إن ا ل د عند ي ن ا ل ل ل ه ا إ س ل ا م ي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 ويقتلون الذين ي موسوعه ر ن ا ل ن ا س ف ب ش ر ه م بعذاب ل أ ي للعلوم ئ ك ا ذ ي ن حبطت م ا في ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة و م ا ل ه م من ي ه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 وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا ت ق و ا منهم تقى ويحذركم الله نفسه و إ ل ى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم أ و تبدوه يعلمه الله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 وبينه أ موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا ل ل ه ر ؤ و ف ب ا ل ع ب ا د قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل ط ي و ا الله والرسول ف إ ن تولوا ف إ ن الله لا يحب الكافرين ن إ ط ف ا ء س م و و ن ح ا وآل ر الله عمران على العالمين ع ذرية ب ض ا من بعض و ا ل ل ه س م ن ى قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما قالت رب إ ن ي وضعتها أ ن ث ى والله أ ع ل م بما وضعت وليست ذكرك أ ن ث ى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أ ن لك هذا قالت هو من عند الله إن م يشاء بغير ح س ا ب ه ن ا ل ع ا زكرياء ب ل س ي للعلوم رب الاسلاميه ز ا د الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا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 ي ا م ر ي م إ ن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك, واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك وسجدي واركعي واسجدي ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إ ذ يلقون أ ق ل ا م ه م وايهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ قالت ا ل م ل ا ئ ك ة ي ا مريم للعلوم الاسلاميه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا و د ا خ ل ة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين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 ويعلموا الكتاب و ا ل ح ك م ة و ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل ورسولا الى بني إ س ر ا ئ ي ل أ ن ي قد جئتكم ب آ ي ة من ربكم إ ن ي أ خ ل ق لكم من طين كهيئه الطير ف أ ن ف خ فيه فيكون طائرا ب إ ذ ن الله و أ ب ر ئ لكمه ولبرص باذن الله وأبرئ لكمها ولبرص واحيي الموتى ب إ ذ ن الله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 م و ا ل ل ه خير ا ل م ا ك ر ي ن إذ ق ا ل ا ل ل ه يا ي ع س ى إ ن ي متوفيك ر ا ف ع ك إ ل ي و م ا ل ا س ل ا م ي ا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 موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ن ا م ي ه ا س م ا و ا ا ل ص ا ل ح ا ت ف ن و ف ه ى ن ت ل و ع ل ي ك من ا ل آ ي ا ت ا ل ح ك ي م م إن ل ل ع ي س ى عند ا ل ل ه ك م ث ل آدم خ ل ق ه من ت ر ا ب ثم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 ونساءنا ونساءكم ن ن ا ا و س ء وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله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 م ل ا ن ع ب د إ ل ا ا ل ل ولا ه ن ش ش ر ك به ي ئ ا و ل ا ي ت خ ذ ب ع ض ن ا ل و م ا ر ب ا من دون ا ل ل ه فان تولوا فقولوا ش ه د و ا بانا مسلمون يا اهل الكتاب لما تحجون ا في ابراهيم وما ازكى ا ل ت ا ل ت و ر ا ة والانجيل إ ل ا من بعده افلا تعقلون هاؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون ف ي م اسماء ل ي ل ك به ع ل الله يعلم ل وأنتم ا ت ع ل م و ن ما كان إبراهيم كان ه ي ي و د ى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 موسوعه ن أهل الكتاب ي ض النابلسي ي ض إ ل أ ه م وما ش ع ر و ن يا أ ه للعلوم ا ك ت ا م ت ك ف ر ن ب آ ا ل ا ل ل ه و أ ن ا م تشهدون ي ه ل م ت ل ب س و ن الحق ب ا ل ب ا ط ل وتكتمون ا ل ح ق وأنتم ت ع ل م و ن وقال الطائفة م ن أهل ا ل ك ت ا ب ب آمنوا ا ل ذ ي أنزل ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ج ي ه واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إ ل ا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله أ ن يؤتى احد مثل ماء اوتيتم او يحجكم أو عند ربكم قل إ ن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص ب ر ح م ت ه من ي ش ا ء و ا ل ل ه ذو ا ل ف ض ل ا ل ع ظ ي م و م ن أهل ا ل ا س ت ا م ي ه بقر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 ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يامركم أ ن تتخذوا ا ل م ل ا ئ ك ة والنبيين أ ر ب ا ب ا أيامركم لفضيله الدكتور محمد راتب ا ن ا